وَظَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مَا كَانُوا۟ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا۟ مَا لَهُم مِّن حِصٍّ لَّا يَسْأَمُ ٱلْإِنسَٰنُ مِن دُعَآءِ ٱلْقَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ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 لَنُ نَبِّ أنأََّينَ كَفرَروا بِمَا عَعملِلُ وَلَنُ ذقهُمُ مِن عَذَابِ غَل وَإِذاَا أَنَّ مْنَّ علىلَإِن سَانِ عَْرَب وَنَا أَبِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرّ فَذُودُ عَ إِنعَرِي